بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله من أفستنواته والربيه الحكيم الله سبحانه وتعالى الله كل ما في السنواته كل ما في الأرض يعني يقدسها وينزها يقوليش هذا فلوح دانيا هم لا يشري كل ما في السنواته الأرض ولو ما بتطبيب أزلتها لكن إنه يسبح الله عشان يرى هزالنا حين راهاته قلت فعليها تقول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 بتل على ان أن واحد ما مش شريف مقدس منزح على ان يكون شريف زن الشمس هي في مفعول الإنسان مسحرها مفعول الإنسان أفياء مسحرها مفعول الإنسان السحاب مسحره مفعول الإنسان البحر مسحره مفعول الإنسان كل كل ما في كل كلها كلها ب بي يعني بأديق واحده ومصلحة واحدة واحدة تطلع على قلب حكيم كبرها نجعلها كلها تشترك جميعها كلها تجتمع لنا في حال المسرحه واحده ونديها على اول هالقلب لو لو لو عبد حال من الله انه شيء بنقولها وما عاد نجي لك ما ادري حرف معهم لا عاد نجي والعبد جاي بسحق لو وأنت في القاع، ونحن نرجع ونلاقي شد الشمس بعد حوالي بها تعبها لكن حينها كلها مصراطه كلها مصراطه آيات الله جبتها راف سروة الأرض الرياح بتيحملت السحاب من البحر وشجنتها سيرتها انزلتها على الأرض وقالوا هم لا يستنفعوا هم والحيوان قل كل إنها كل ثانية مصرحة واحدة تلالب على إنها ها هذا بتشهد الله نعم الشريف ما بنا ندبر واحد يدبر عمر الخلق والخلايب ومصالحة السماء والأرض وهو العزيز الحكيم الله هو العزيز الدنيا وقالك الحكيم أفعاله محكمة على حسب مصائر البشر، هذه تشهد الله، مخلوقات كلها نبي لا إلا واحد، تنزه من الشريك، له من السماوات والأرض الله له من السماوات والأرض، كلها ل ل, ل... ل... ل... ل... واحد، إلا هؤلاء يحلي ويمش، وذي يحلي ويمش، نبي لا أحد على كل شيء كبير، ذات على كل شيء بيخلو بيزول بيجي بيحصل هو الأول والآخر هو, هو الأول الأول ما بحدب له عيس أوليتها أول والآخر هو الآخر باي هذا كل شيء لما كل شيء ما كل شيء باي ثناو يزول إلا الله سبحانه وتعالى كل من عليها فانه بقى من ربنا هو الأول والآخر الظاهر والباطل هو الظاهر الأهل الأول الآيات ظاهر عن إذا نظر الإنسان في آيات الله بيظهر بيظهره متي أبتدى أبى إله حاضر جاد خالق راجع مدبر حسن فظاهر الله يقول باياته يعني باثر قدرته بأثر نعمته أن الله ما يظهر ما ما عش شخص ما ما هو أحد جسم شخصيه هنا فترى بالابصار ما هو مقدر ما هو مقياس ما هو ما هو لكنه ظاهر ظاهر بآثار مضوته وبآثار رحمته ترى الصحاب حين تجيب وتنزل والمضاء ما حساب انها تجيك لجه وقرر المواليد يولد ويحزم جاء جين بعد جين ونهجي جانبه لحد يخلق نفسه ما بلا لابد انتقائها في خلقه ما حساب الاثار ولا مأثر ما يحصل ما يخصوشه إلا بسبب ما بيسر حرفه ولا ستكون فتكون إلا معها سبب وراها لا بسبب بس وراها حصلت بسبب بس فسابني يديه البحار سماع مرانها نجوم وشمس وقمر سائحه رائعه كل يوم وكل يوم في منزله الا وراها بدرع هناك بدبلها فسابني افتح خليهم لما جنوا هو الأول والآخر والظاهر والباطن الباطن عن الابصار باطن يعني ما لا يترك بالابصار ابدا هو مالذي ما هو أحد من الضوء فهو باهر قدرته رحمته و بأفعاله و باطن عالي الأبصر لا يجلبه الأبصر يختص لا يجلبه الأبصر وهو يجلبه وهو بكل شيء عالم وله باطن لا يوضي الابصار هو جالب كل شيء لا تسعى لخافه السنة و ثلاثة الأب و لم عليه مثل الدره ولا حركه ولا يسكن السموات <الصلاة> <الصلاة> الله عالمها ودارها هو الذي خلق السماوات والأرض الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم الأوجي السموات والأرض ما فيهما فيست في أيام ما بدأ خلقهم هو يستها على مراحل على حسب متوظ مكتظ على مهك ثم استوى على الأرض أطلق السماوات والأرض بينهما استوى على الأرض يعني على ملك سيطر على ما خلق سيدر عليه ما خلقه خلق عليهم ما سيطر عليه سيطر عليه سيطر عليه ما قدرته عليه قال بعدها يعلم ما ينذرها هذا معنى السلاح على شيء العالم سيطر فيدري ما ينجي في الارض. عالم كل ما دخل فراغ هذي بتفش فيها ويختم و... ما ينجي في وما يخرج منها وما يخرج من الأرض من أثمار من أشجار وما ينزل من السماء عالم كل ما يزيد السماء ما بحكت الله له بعده وما يعرف فيها. ودار وشذيل سعد ما يعرف السماء ما بتشوف السماء إلا عالمها. وهو معطى أينما كان تمعيها الناس وهو مع كل واحد أينما كان. بده يختفي بده ما يختفي. الناس الله وحده لا يرون لها. مع كل واحد أينما كان. والله ما تعمروا بصير يعني هو بصير بأعمالكم وداري يسطل عليها ويجيزي على كل عمل ما هو عافي عليها له من في السلوات والأب وفي السلوات والأب هو مسيطر عليها وان الله يرجع الأمور وبا سترجع الأمور إليه كل هذه عيوم الديئة يحكم فيها بحكم يوم الدين يوم الليل في الله يتحمل الله في النهام في إذا أراد الإنسان هذا يوصل لهذا يطول عليه. بيجون النهار هذا طويل. ويجيء حلالين لهذا ويصل لهذا طال عليه. الليل هذا طال عليه. فلا في الليل ويصل النهار وطال لهذا. وهو عليه من بلاش الصدور. هو نطلع على الأشخاص النهار الصدور والنوايا. لذلك كل واحد وش يصدق وبخلاتي هو كل ما بيظهر صدره. وجعل الله عندما حطروا عظمته بجلاله قال آمنوا بالله ورسوله. الناس قالها آمنوا بالله عن صدق بالله الله ورسوله تأصل إليكم. وأنفقوا مما جعلهم مستحلفين فيها. أمر فيه. الله أمر الله من اللي جاب الأول فالاصلاح على بخط بفضلهم من يدعمون ولكن قيل ما لهم بي رد ما بيدهم ما يجيبون قالها امنوا بذلك حقا وعلم صدق رسوله وعلم قال صدقوا ان امر راح الله مستحقين فيه فيها الناس آخرين كان لهم, آمنوا لهم كبير فالله نبا وأنفكم إن الله يعطيهم أجر عظيم تجنه جعل الله لا تؤمنون بالله رحمان ربي الله صدقوا بالحق وما لهم لا تؤمنون بالله وَقَصَرَ بِمِدْعَوْكُمْ يَتْلُونَ غَرَبْكُمْ وَقَصَرَ بِنَازِكُمْ لَنَكُونَ تَأْمُنُ الْغَرْبِ فَلَعَنِ تَحْكُمُ إِمَانَكُمْ وَتَجْنُّهُ وَقَدْ أَحْزَمِيْتَ بَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَقَدْ أَحْزَمِيْتَ بَكُمْ عَنْ قلتوا آمننا بالله وسمعنا وأطعنا فين هل سمعوا أطبع هذا؟ لاب ما تنتظروا لأنهم شهدوا في أول إسلام قالوا ومشهد الله ورسول الله بيعناك يا رسول الله على الإمان بالله والتسليم دوليوب الآخر والمجاهد معكم وعلى أن يسمع لله ونطيق في المشهد والمكر هاكذا حدث على أحد عليهم النتاق الله عرف ما لهم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 وإنه الله بيكون رأوه الرحيم من رافض الله رحمة عباده إن يخلينه من ما قال له بزراء وبلبي صلوا وما لكم الله يوفقكم في سبيل الله ما لكم ما تفقوا أيها المسلمون وإحنا ما لكم بس تبحلون بأموالكم والله ميرا السنوات بالأرض الله حزين السنوات أو والله رافضه للاعتراب يعني لو ت ما عندكم عار؟ لا يستني منكم من أنفق من قبل فتح وقاتل ولا إنك أعظم مدرية من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكله على الله اسمه. فلا نجزى الذي أنفق وقاتل قبل فتح مكة، والذي نادح هذا الإسلام إلا بعد فتح مكة وقاتل وانفق ما هم سلا. اعظم من ذلك. لقى سادقي من دونه بلا الله أولئك اعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا ذلك في بدء الإسلام أنفقوا وقاتلوا عن نبيكهم هم أعظم درجة عند الله وكل ما الله في سنة. الله عديهم بلأ بمثوبها بل... بل... في سنة كلهم أولين وراحدين وعاد لهم اعظم درجه أعظم درجة والله بما تعملون حبيب الله عالم بأعمالكم وبالجازي كل واحد على ذلك العمل من ذلك يقول الله دولة محسنة ولكن المؤمنين الله, والله من في بعض الله, بعض الله لا الله لا يقول الله لا يقول الله لا أجر كريم لا يقول الله لا يقول الله لا يقول الله إلى يقول الله لا يقول الله لا يقول الله لا لا يقول يكتب لا يقول الله الذي يقول الله لا حسنة الله في يقول الله لا يقول الله لا يقول الله وضعنا عدنا عدنا صل الله عليه وسلم ولا عن أموالهم في سبيل الله قال من هو ذا ذي الله جل وعلا حسناً أن لا شيء يشتكى ذا وأشكر جبر الله صدق لا من ولا هذا لا شيء معه في له الله بأجرها أجرك ولا هو أجر الكلم فهابله أجر يوم صلوا المؤمنين فهابله أجر يوم القيامه يعني يوم ترى مؤمنين ومؤمنات يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. يوم جميعا في هذا اليوم المؤمنين انات بيجئوا نعرفهم بتسعه بين ايديهم وبايمانهم بشراكم اليوم والله يبشرهم بشره في ذلك اليوم بشراكم اليوم الجنه يبشرهم الله بجنات تجري من تحتها الانهار في زياده لؤلؤ وزرع العظيم المؤمنين بشرا المؤمنين الله تعالى اجى في ذاك اليوم فثبات يجيب على كل يوم يدعون المنافقون في ذلك اليوم يقول المنافقون دورك اللي اسلموا ويرجعوا على مع... رجعت راجعوا عن اسلامهم ما عاد يسمعوا صلى يقول في ايمانهم لعنته الله ورسوله حرام يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا يروننا كذب منا ان يقول قال باقول المنافقين والمنافقات ولكن كان بيد مشير وما صح منهم شيء فيقول المؤمنون ذلك بين النور بين ايديهم بايمانهم فيقول ها ريحونا نستطيع في نوركم أفضل مكتبنا من كل الجار حلنا نستطيع في نوركم ونسير معكم لنا قالوا من نوركم انظرونا يعني انتظرونا نعسروا ونحكم كيرا ارجعوا وراعكم قال لهم ارجعوا, ارجعوا وراعكم فسنسوا روبا دور لكم منه مدى ما معكم نصير فيه هذا المؤمن الخاص صدقوا في إيمانهم وطاعوا الله رسوله وانطقوا في سبيل الله انتم ما معكم شيء يعني على كومه ضروا حنوه فوقين بينهم بجهول لهو بقى ويعاونها حاجز بينهم وبين المؤمنين ماش بين المؤمنين حاجز فوقين وبينها بشو حاجز لهو بقى بينهم بقى باقي المؤمنين راحوا وراهم هون العذاب هذا بقى تعطينا يعني ادي خوي المؤمنين فيها الرحمه ومن وراها عذاب دي باقي خرميات جين ينادوا نعم، الناس قيل ألم نكن معكم قالوا إحنا يا إحنا مؤمنين معكم وصدقنا بالنبي وبالقرآن وآمننا ليه مع مع شاركنا في النور؟ ألم نكن معهم؟ قالوا بلى أنت كنتم معنا ولكنكم فتنتم فتنتموا في سكن أتحاسوا في سكن فلفسنا وتربصتم، تربصتم جاء عن عن كان بيتمنوك، وتنبي وهلك. وزوال دينه وانتظرته مرأي عنه واحد لا يهلكوا واحد باقي يهلك تسلموا شعرته وارتبتم وتشككتوا في الدين وفي الإسلام وفي النبي ما آمنتم بحلق وقضتكم الأماني قضتكم الأماني بمنكم الشيطان إن, إن النبي باقي يبتلوه وباقي يبتلوه عليها العرب وهو هو دينه جاء لكم في قلبكم أماني إن, إن النبي باقي يروح با يعني انا في بايحنك. الله دينه وهو طبعا دي انا هو, هو صار حتى جاء امر الله لما جاء امر الله ان على الله في امان ما جاء امر الله الا ان انتصار النبي ولا أن جاءكم من و على عليها انتوا في دي بتقولوا انتوا اللي النبي وخدكم من الله الغلور الشيطان خدعكم الشيطان حولكم خليه لا يخذون منكم فدية لا لا لا لا يخذون من فدية فسيكون السلام من العدل الله تعطى فدية ولا من الذين كفروا ولا من الكفار مفكين ما هو ما بشوف من مثل الدنيا إذا أسر إذا الإنسان العدو يبقى هم كما طلب العدل وإما سوى واحد. هما نفس معبد شيطان. اليوم لا يخدمون كوفية سوى ولا من الذين كفروا. ما النار؟ مصيركم النار. هي أولكم يعني هي أولابكم. دي أولابكم المصير. بعيسى المصير ركب ألم يعذب الذين آمنوا أن تخشع عقلهم الله وما الحق؟ قالوا فما بتحان لكم أيها المؤمنون أن لكم تترتب لكم لله استكبر الله عليهم عنيم عليهم كثير من المؤمنين عبادهم قاسين ما أصدق لهم قولهم القرآن بينزل عليهم آيات الله تسلع عليهم والنبي بعدهم ولا تثيير سببهم ولا الله استكبر عليهم ألم يعني يعني ألم يحند لكم أيها المؤمنون أن تخشع قلوبكم ماذا سن على كثر ما قنزل عليكم من آيات الله من الحمد انم انا الذين امنوا اتخشع قلوبهم بذكر الله ربنا جل من الحق ولا يكونوا كمن اناه الكتاب من قبل ولا ينتظرون غير مصحف الكتاب يعطهم الله الكتاب التوراة والانجيل انتم مثلا فقال <سؤال> عليهم الامر <سؤال> فكزت كل قوم انتم مثلا وعلمهم خلاص نسيوا الله نسيوا الله فطاعوا شيئا فطاع عليهم الأمر فكانت قربهم وكثير من الناس من طرائق اعلموا علموا أي عني أصحابنا هذه كان يقول المكاسي هوا الله علموا الارض الأرض بعد موتها فوش ما أقول لكم ما تحياتي قد بينا لكم الآيات لا لكم تعبدوا بين الله ولكن يقولون ان الله يحب الموتى ويعلمون ان الله هذا الموتى بعد هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون على الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون لكم الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى جعل الله الموتى مصدقين هذا مصدقات يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون هذا الموتى يكون أبي والله كابح حسن ينتقوا في سبيل الله في الجهاد وبعثون لهم بعثهم الله ثواب ثواب ولهم أجر كريم ولهم أجر ثواب الله كثير يعني نافع يعني تعامل مريانه والذين آمنوا بالله ورسله <الوذي> ولا <أولئك> هم الصديقون الله الذي يؤمن بالله ويحسن إيمانه بالله ورسله <مصد> هذا لهم الصديقين عند الله. صدقين عليهم الصدقين، هم الناس العظيمات الصدقين. قبل ذنارت بالحروب بالنبيع وبش حداء صار. يقول الله بشهادة عند ربهم لهم عجفهم ونورهم. أشهادة مذل في سبيل الله لهم عجفهم يوم القيامة عند من الله ولهم نورهم يوم القيامة. والذين حفروا فذمو بآياتنا ولا إخلاص الجحيم يحيى. آه في رحمة الله ولا فذوا ولا فاجروا بلا جهنم. كل اصحابها النبوي يعلم هذا بحظ المؤمنين اجل مع النبي بيد المؤمنين وبيد الصحابه السؤال نزل فيهم هذول ياهم حول شيء ما هم ما صدقوا في ايمانهم يعلموا ان حياه الدنيا لعب وله وراسه يقول هذا ايها المؤمن اهل الامثاله لعب نهو اهل الفرحه سووا لهم افعال لعبها اذا حابها ساعه بيرجعوا لحد محله بالقب عيش انهي الدنيا هذا ما هي الدنيا اختيارهم عنها لكنك تتعلم ان تكون لديك افضل منك بينهم تكون لديك افضل منك ان تكون بينهم افضل منك ان تكون لديك هذا منك ان تكون لديك افضل منك ان تكون لديك افضل منك ان تكون لديك افضل منك ان تكون لديك افضل و كان هالحين طباع قال الدنيا مثلًا الله عن لين سرع الزوالها وإنما هيدار ولا جرّ ما أحد يختبرها قال مهلا عادي طباع عجيب نباتها نباته ليدور نباتها نباته مثني طباع وبيعري زوج جديد وبيعذب ثم يهدي فترهم الصبر وكل ما قال رأيتهم ما درين ثبوتيه بس يهديه الصبر كل ما يكون حطامه وده استثنت مثلنا سعيد نظر وجاء بعد أخبر زهرة بعجب الناظري يعجب يأخذ يعجب الناظري يعلنه ويزينه تجب الناظري إليها الناس، وش يعني لو واحد وش صفر وجاء واحد من جرى واحد جاه، فلا تبغوا ما ينالنا هذا حياة جماعية شيء وقالت أكثر تدبيه لها وخواره وقالت واحد مع المشي يصف ويدس ويكتف على تدبيه فلا سوف على المشي يعني تكون هل في الآخر يعني مغفر على سيعلق بشديد ومغفر من الله والغوان هل هذين مغفر من الله يعملها ويعملها يعملها على شديد وفيها مغفر من الله والغوان وما حايل الدنيا إلا متاع وش بتاع ليه؟ ما حايل الدنيا مهلا مش, فتع... اللي, متاع... مش في في اللي هو مهاره هذا يقول المستحات سبب إلى الله ربه من ربهم قال سبب وثنى في سائر الناس الى الله ربه الله علية الأسباب المعرفة أعمال البر نفقت في سبيل الله الجهاد الصلاوات والصيام و... سبب الأرحام الله الإيمان بالله وعلى نصر الإسلام ونصر النبي أعمل ذلك قال سابوا إليها تنافسوا فيها وسمعوا إليها ولا تتربوا بالدنيا سابوا بقلامه أفرسيني من كما يجبنا سنعوه ونقعه والسماء يرأى حالتين ونفرغوا ما أحد أنه يجيه بهم لا أفرقوا بالدنيا وليه فاريها ورايحها يسير أواحى الصلاة هم الأمور لها لينفع الواحد إشاع عليها. أجمع تعالى حاط السمعة ربك. وعدت الذين آمنوا بالله رزقه. حتى الواحد يأمن بالله وآمن بأمسياء رزقه. الإيمان صدق. يعني من آمن بشيء إذا آمن بالله صدق واعتراض أنه ربك هو ما يطير. الذي آمن بالله يقول أنه ربك ما يطير. ما هو صدق. ما آمن بك. ما هم. ما هو ما ما صدق. النبي آمن بالله صدق. ما يطير. فذلك فضل الله يأتيه من يشاء المغفره والجنة يعطي هذا هو فضل من الله يأتيه من يشاء ذلك يجد يسارع ويسافقوا إلى بردات الله الرحيم والله للفضل العظيم فضل الله عظيم قالوا ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبراها إن ذلك على الله يسير قال لا تخبر عليكم المصايد لأجد سيبتهم فما به المصيبة؟ في الأرض تحدث في الأرض ولا تحدث في نفس البشر في نفس الإنسان إلا ويجب في العلم الله إن قبل ما يخذ الله الإنسان قبل ما يخذ الله الأرض مكتوبه قد رأى في الأهل أي لا يكتب قبل الله السموات الأرض إن ذا الله يسير يعني إنه يكتبها ويبدع علمها لخير لا تأثر على من خاتكم ورثب رحب ما أتاكم عاش اذا راى ان شاء الله انام على في المال ما يا قناه يا على مصيبه جاي ما له تحت في علم الله من قبل ما في والمال فيها مصيبة ولا أهل. ولا أهل عليه. عليها فيها مصيبة من ذاك اليوم عليهم هي عند الله قبل ما وقبل ما ولا أنفسكم فلا شيء ولا بد ترى ما رضوا لا بلا يعني قديم في بعض الأصل قديم مكتبة هم قديم ما هو راس الله على الله سيكينت أسأل على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أجابني والله لا يحب كل مختال فخور الله ما بيحب ذلك عليهم مختال فخور إذا أنعم الله عليه بنعمه جابه يختار يعيد بنفسه ويتفخر على الناس إنسان يعني شكر الله يبطل الله ما بيحب هندرة إذا أتاه الله نعمة لا يفرح فرح فرح بطر مسرور لا بد منه إنه السر ويتكلم نفسه مسرور لا لا يقطع من الله يشكر الله وينفق في سبيل الله وما بيننا فضه ما ما برد بس عندي على الجد عارض لا على, على والده واولاده وارحامه ولا ضيف طاري ولا مسكين يعني كلها بيجيها أي بدي واجبه ما على زين من كله. قال أسرحوا سحور الله يحب الفلاح ويختار معجب نفسه إن الله جل عليه عليهم يطر ويتكبر والعار يشكر الله. الذين يبحثون ويأمر الناس بالدخول هذا اللي يقوده دماء بدم الله يفترض حول الجامعه ينفذ يمكنك ان تكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما ما في يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون مسلما يكون محمد يده في حاجة يحمد يده ولا يشكره، لا حمد يده ولا يشكره هو هو حمد يده له محمود، لها الحمد يعني لها الفضل على على عباده على هذا السماوات. نعم طالبنا الله نعم ما بقول الله في السماوات، النبي صلى الله عليه وسلّم ذكر أصلنا ورسولنا البينات، الله أصل الله أصل أنبياءه ورسوله على عباده البينات، أصلهم كله واضح مكشوفة. وأنزلنا معهم الكتاب أنزل الله أعمال كثيرة كثيرة معهم الكتاب موجزا العدل ويدعمها الحك يقبل الناس بقصده يهمله الضحك والعدل لكنه لا يجده وأنزل الحديث الله الناس حديث الناس والحديث يبعث شديد يعني, يعني هادا. هادا في, في بعثين يعني يصنعون المسيوف من هذا ويحصل من هذا ثم ويحصل هذا الحديث في بعثين يعني يحصل من هذا حد ومناسع الناس عقدين الحديث ما هو مقصيوف حكى سيدنا رضي الله عنه عقدين الناس يحصلوا منه عوارض يحصلوا منها تو يحصلوا منه فلسوم يحصلوا ما دخل طلاب صناعة الحديد من هؤلاء الناس عوينها واللي على الله من صناعة الحديد من يعني يعني الله جميل عجيب يعني واحد الله حديد بصنع منا سيوف حكى المثال من حكى المثال مخلص الله عندنا عن المثال لج يعني الحديد هذا اللي الله نفسه حديد اللي هم نتاعي بصر وجالس بين أيديهم أمهم سالتك الله سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا الله هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك في سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو سردتك يا سلوى هاو يا فمن المحتدين وكثير من فاسبون من ذكي في مقررره بعضهم محتدين وضع أقرأهم إلا هم تستيقش ما تدعون الله أصر ثم بقينا على أثارين الوصلين قالوا شيئا عصر الله بعد وصل بعدي من أقرره وصل كدر على أثارين يعني بعديهم وقطينا دريسة بالمريم وقطاهم يعني دعوه بعديهم بعديهم بعديهم وصل الله الجهة وصلنا آخرهم إليسة وأعطيناه الأنجيل أعطاه الله الأنجيل الله في قلوب الذين اتبعوه رحمة الله في الله على هذين لماذا هذين الله فر رحمة يعني يحسن رأيه لانشان الله مستحقين وليد ولاتسمى يفعل الله في قلوب الذين اتبعوه رفعة ورحمة رحباني سيد تدعوها جتتبعوا عيسى المريم أتباع رحباني يعني ترحبوا إلى الله وتعبدوا إليه أشياء ما كتبها الله عليهم في الإنجيل ما بلتدعوها عبادهم أن الله من لكن الله رجع كتبها عليهم حين سب تعبدوا لله وزيدوا كانوا يرحبوا رحبوا على ما ي بعض ما يزود ولا يدخل ذلك، ولا يحب مسرعش ولا يبعد يبغى خلاف خلاص الدنيا، والملحنة تدعوها ما كتبها الله عليهم، لكن ابتدعوا احنا ابتدعوها واستمروا عليها ورجع كتبها الله عليهم، ما كتبناها على بال اطراء البوال فما رعوها حتى رعايتها رضانيها ما رجعنا رجعنا على استقاموا عليها. فالذين امنوا وعملوا مجرا اتىهم الله بأجر مجرا اسداعا عيشا الذين امنوا منهم واستقاموا وقد لهم عند ربهم اثبا عيشا اخرا هم يرضى الله وجعل الله للمؤمنين اسداعا بديلا ولا من لا متبوا برائ من رسوله يعني صدقوا بحق التصديق النبي يعتكونك في هذه المباحث يتجهوا والله وامنوا برسوله هي ابو المصيبه المضحكه من ثواب كانهم اجلهم الموعد والله بضمن لهم الموعدين رجع الله لهم نور والله يعلمهم نور تمشوا تمشون نور بها في الناس يعني كان تندم في حاجه وعلم بسيطه كان هو الحق والبعض مش يجي ويغضل لكم ويغضل لكم بذلكم الله رو الرسول الرحيم لأن لا أعلم أهل الكتاب أن لا يجبرون على شيء من فضل الله وأن فضل بالله لأتيهم من إنشاء لله إن الدفاع العظيم يعني من أص أصلهم أهل الكتاب عندهم ما بأن الله لا فيهم وعلى سبيل الله منهم فعلى سبيل الله بني إسرائيل نبيه بس الله أعطي لكم أيها العرب على... يعني بعث الله دي من كبن القراش ولكن اهل الموضوع في المسجد الاسرائيلي هو في منهم، الاسرائيلي الذي يمكن ان يكون هناك من يمكن ان لهم هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان يكون هناك من يمكن ان ان يكون هناك من يمكن ان من من من يشاء، ان يمكن ان يمكن يرضع مناجلهم ودرجاتهم في الدنيا وهم بلاء الكتاب كارهة بهم وكان الله بهم كارهة بهم ما لا يهد بين إسرائيل ما بلاءهم حين تفعلوا جاء النبوة فيهم والكتاب فيهم والأجر العظيم لهم الأجور المضاعفة فيهم خاصة لكن يعملها وحفظة عنهم النبوة ورحمته أبواب رحمته وثوابها المضاعف ومغفرته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 وتسعدهم وجنناهم ولا وح الله لا حول ولا بالله الله هندس